والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلّ ولا ل آ خ ر ة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتراضى ألم يجدك يتيم ا فآوى ألم يجدك يتيم فآوى ووجدك ضال ف ه د ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأم ا ا ل ت ي م فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر وأم ا بنعمة ربك ف ح د ّ